مقام الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 118. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 119. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ النَّعِيدِ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِينُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْعَيْدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَاسَائِكٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في وفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك 118. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 119. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مِنَ النَّاعِلِ الْخَيْرِ مُعْتَذِم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 ما يبدل القول لدي وما أنا بولد